بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله القدة التي تطلع على الأفيدة إنها عليهم مقصده في عمد ممددة.